ومضيت وحدي في ظلام مجهمي قمر هناك يطوف حول الأنجم حملت لي الأنسام في خلجاتها عقدين من زمن مضاب الأقدم يا حسن بيت ضم في أرجائي رهتم بهم من كل طيب أنسمي عشنا به زمن الجميل بفرحة آه على ذاك الزمان الأكرم عشنا وكنا صبية نلغو به لهواتنا كانت لنا كالبلسمي حلل التقابانت على أرجائه روح الإخاء تزينت بالأوسمي بيت تحلى بالبساطة أهله ذو رونق ذو عزة بل أعظم جمس بنافذة تجلى نورها دفء بها من بعد ليل يا ويح عين كنت في أهدابها يا حزن قلب في سنينك مغرمي يا ريح نبت فاح من أنحائه لما التقى البدري بالمتواسم كن يا فؤادي صابرا متجلدا لا تكثرن من الحنين الأدهم أنت بنو يوم حاضر لم ينتهي شر عليك